ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهن على وهن وفي صاله في عامين وفي صاله في عامين أنشكر لي ولوالديك إلي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 يا بني إنس ها إنتكم إثقال حبة من خرد لفتكم فِي صخرة فتكم في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله إن الله لطيف خبير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 وَقَصِدْ فِي مَشْكَ وَقْبُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لصَوْتُ الْحَمِيدِ أَلَمْ تَرَوْ أَنَّ اللَّهَ سَخَرَ لَكُمْ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَأَسْدَغَ عَلَيْكُمْ لِعَمَهُ ظَاهِرَتَهُ وَبَاطِنَهُ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 إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَا تَكْسِبُ غَدَا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بَأْيِ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ